بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي بما تحرمنا أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله رفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانك والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نفأت به وأظهره الله عليه عرب بعضه وأعرض عن بعض فلما نفأها به قالت من أنبأت هذا قال نفأني العظيم الخبير إن تتوبا الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وساعده إن فلقتن أن يبتله أسوابا خيرا من مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات سابتات عابدات عابدات سيدات يا أيها الذين آمنوا أمفسكم آهيتنا را وامفسكم آهيتنا را وقولهن نات والهجرة على نات ما الله ما أمرهم ما لا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تذون ما دعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله فوبة نصوحا حتى ربكم أن يكبر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا, الله النبي. يوم, يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتحب لنا لرنا واختب لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغذب عليهم ومعراهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين تبعوا امرأة نوح وامرأة دون كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتا فلم اغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ابتل النار مع التاخرين الله مثلا للذين آمنوا في فرعون إذ قالت رب علي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمره ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا به من, من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين